يا أكرم من سئل ويا أوسع من جاد بالعطايا طهرهم من دنس الخطايا وامن عليهم بالإجابة في قبر المنايا وعافهم من كل مكروه يقع من محذور البلايا يا كريم يا غفور يا رحيم